ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد ما باضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتواه